بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد احنا مع سورة الكهف تأملات في سورة الكهف وحنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت على ان احنا لما نقرأ السورة لابد ناخد رؤية ومنهجية واسلوب ان لا تسأل عن شيء او تتعلم حاجة ما فيش من وراء فايدة جايبنا منين فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا عدد أهل الكافة قد إيه؟ ما تسألش ليه؟ لأنه ليش بايدا إذن معناها أن السؤال فيما تحته عمل ذكرت لكم أقوال لكثير من المفسرين موجودة عن أسماء الملك والصاحبين والجدار ذو القرنين ومجمع البحرين أشياء كثيرة ليست تحتها عمل وبالتالي ليس من ورائها فائدة الآن بقول لحضراتكم أن في فوقعنا المعاصر أمثلة كثيرة جدا الناس بتتعامل على أنه بس يحشي دماغهم معلومات أو يسأل عن أشياء ملهاش أي لازمة إطلاقا بيجينا يعني عدد كبير من الشباب يسأل في قضايا أقول بالفعل الأمة الأمنكوبة في فلسطين في العراق في أفغانستان في غيرها وهو ييجي يسأل يقولك والله بالنسبة ايه المستوى اللي أنا أثر بيه دوافري يعني ده, ده شيء بدهي انك لا تنهك لغاية ما توصل اللحم ولا تطول حتى تحمل قذاء بس الناس كثيرة بتدرس كتب الفقر نفس المصطرحات القديمة في اشياء انتهت ما عدش له وجود يعني هل يوجد الان في واقعنا بيع الحصاء انا لو لقيتها موجودة في البيئة هادرسها انما انا باخد من بيع الحصاء ان الواحد يرمي حصوايا على الحاجة يبقى هو اشتراها اللي يقع على الحصاء يبقى هو اشتراها ان تحريم قضايا اللي متعلقة بالامار إنما أنقل على طول على الوسائل الجديدة الشباب بيروح يلعبوا مع بعض كل واحد بيدفع مبلغ واللي يفوز باللعبة يأخذ المبلغ كله هو ذا الإمار إنما لو حد من بره بيدفع جايزة للفائز لا حرج إنما ييجي يدرس بيع المنابذة وبيع الحصار أشياء من هذا القبيل وييجي الشباب يسألوا أنا لازم أعرف دي معناها إيه اقول لي يا اخي هذه بيوع كانت موجودة قديما الان ناخد دي وننقل بسرعة على الواقع ان احنا نشوف في النار ده. شباب كثير مغرم يسأل عن الخلافات بين سيدنا علي ومعاوية وهذه المسألة هي التي فرقت الامة الى شطرين ولا تزال اثار هذه المسألة ازمة حادة بين ابناء الامة ألا يكفي هذان الشطران ما جرى من حروب ومجازر عبر التاريخ قال عمر بن عبد العزيز قول يمكن أن تغلق هذا الباب هذه فتنة طهر الله منها أيدينا أفلا نطهر منها ألتنتنا ما كناش موجودين فيها ما تعجناش في الأزمة لي يبقى انطهر منها السنة ما نتكلمش فيها اطلاقا ولا تشغل بالنا انما المفروض نشوف ايه الانجازات اللي عملها سيدنا علي ايه الانجازات اللي عملها سيدنا معاوية واذا في اخطاء عند سيدنا معاوية هناك ايجابيات اخرى كثيرة ونغلق هذا الملف طبعا البعض قد يقول هذه بساطة شديدة اقول نعم ابسط شيء في القرآن هو اقوى شيء في واقعنا الان بس لو نقبل به وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم معارضات حادة وعلى الانترنت وخدوهات يعني مسائل ليس تحتها عمل في وقعنا المعاصر على الإطلاق ماذا ستفيد إذا احنا في النهاية خطأنا زيدا على عمر ماذا ستفيد الأمة الآن ونحن عندنا حروب طاحنة حروب اعلامية تفسر الامة كلها حروب سياسية تجعل الامة عبيدا تابعين لغيرهم عندنا فتن اقتصادية تجعل الامة تتسول طعامها صباح وامساء من عدوها عندنا ازمات اجتماعية تفكه اجتماعي يكاد يلحقنا بهذا التفكك الموجود في الغرب البنية الأساسية للمجتمع ترابط الطلاح مع مال يتفكك وإحنا جايين بنبحث في أشياء في الماضي لعلي ذكرت في برامة أخرى هذا الحدث الذي دائما أستعيده ولا يزال أراه يعني يتكرر بين الشباب الصح والإسلامية أنه مغرم يقرأ حاجة في الماضي يستعدها في الحاضر دون أن يسأل هل هي مفيدة اليوم إلى واقعنا لواقعنا الآن في دار الكتب المصرية من أكثر من 20 سنة جالت في جواري واحد بسأله بقوله فيما بحثك موضوع ايه قال تحرير العبيد في الإسلام قلت له يعني تقصد العبيد الآن ولا في الماضي ألا في الماضي طبعا فبقول الآن مش موجود عبيدي الآن بالمفهوم الفقهي هل أنت بحدد تفسير للمفهوم الفقهي قال لا هو المفهوم الفقهي القديم قلت له أن أرى أن العبودية الموجودة الآن هي عبودية الأمة سياسيا وقتصاديا واجتماعيا وإعلاميا في كل الجوانب لعدها أمة بكاملها إنما العبودية التي تبحث فيها انتهت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1947 لكنه أصر وهي أعمل رسالة الدكتوراه يعد خمس ست سنوات في هذا الموضوع روح المكتبات وشوفوا الأبحاث اللي بيعملها الأستاذة للترئية شوفوا المقالات اللي في من الجرائد والمجلات هتجدوها في كلام ليس تحته عمل طبعا مش كلها لكن خلونا أقول أن النسبة ليست بالقليلة وهو جهد ضائع يخالف منهجية فلا تمارف فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفى فيهم منهم أحدا أنا أريد أن تكون مجالسنا حتى ال... وإحنا عادين بنتكلم مع بعض نلاقي الشيطان دخلنا في موضوع هلامي موضوع ما حدش يستفيد منه بخردلة وكل نساق وده يعني اتحمق وتكلم وده انفعل وده خد وده وده جاب دليل وده عارضها وده الآخر والقضية منقولها لاخرها ولا لها أي لازمة ولا لها أي لازمة أو على الأقل المجموعة الاستكالم دي ما تقدر تعمل حاجة في هذا الإطار نحن مغرمين بالخيالات جاءني شاب أمريكي مغرم أنه يبحث في والعاديات ضبحها فالموريات قطحها عفل والمرسلات عرفها والعاصفات عصف والناشرات نشرة فالفارقات فرقة هي الفرق بين الواو والفاء وجاي بكلام الإمام الشوكان يقول لازم أعرف تفاصيل هذه المسألة أرضيت فضوله في الإجابة حتى لا يقول احنا يعني يعني دفعناه وطلبناه وقد قلت له طيب انا قلت لك الان لكن ما فائدة هذا الكلام كله عايز افهم كلام الشوكاني افرض الامام الشوكاني قال كلاما نعتبر من الفزلك او الزيادة في الحديث عن الايات لازم الاجيال التالية كلها تفهم كل ما قاله الأولون من أوله إلى آخرة ملازم أنا أفهم كل ما تركه سلفنا الصالح فيما يفيد واقعنا الآن إنما في حاجات ما تحتاج ما تقف عندها بأجد يعني ناس كثيرة بتحاول إنها تبحث عن ذقائق صغيرة في القرآن الكريم ليس تحتها أي عمل على الإطلاق قصة سيدنا آدم والسيدة حواء قصة من أروع ما يمكن إذا فقنا أن الإنسان خليفة في الأرض وأن الإنسان يجب دائما أن يمنع, عن شيء يمنع نفسه عن شيء ارتغاء وجه الله عز وجل في محرمات قليلة في مباحات كثيرة لازم الإنسان يضبط هواه دي الكبرى من سيدنا آدم لكن تفاصيل يعني يبحث عنها كثير من الشباب بشكل خاص يقول لك انا عايز اعرف الشيطان كان عايش فين وسيدنا آدم كان عايش فين ودخل ازاي ورح له يعني, يعني باي طريقة رح دخل له الشيطان ده كم في الارض وده كم في السماء ده كم في الجنة وده كم طب رحل ازاي الشيطان اصلا يعني جسم من نار يعني هو من نار فيستطيع اتحرك في كل مكان انهم يرونكم من حيث لا ترونهم انجعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون انا اريد حقيقة ان تكون برامجنا في التلفاز في الاذاعات في الجرائب في المجلال في الابحاث الشباب اللي بيعمل مشاريع في المدارس لازم يسأل نفسه ابوه و ما هي الفائدة من وراء هذا الامر لما يجي طالب يسأل أستاذه على سؤال هلامي الأستاذ عشان يفبت له أنه عارف يجاوب أه ممكن تجاوبه عشان ترضي بعض فضوله لكن لازم تنبهه تقول يا بني أنا المراضي جاوبتك بس أنا أعلمك لا تسأل عن شيء إلا يفيدك في دنياك أو في آخرة لا تبحث عن أمر ليس تحته عمل لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك في سورة الكاذ وأكده في سورة البقرة وتأكد في صور كثيرة جدا ومن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيب هؤلاء الذين يسألون عن أشياء بطريقة جدلية وليس بطريقة عملية طريقة عملية جوب يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسعى عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله في المستقب ألا أعلمك كلمات أه يعني دي أشياء محددة احفظ الله احفظ الله تجد اتجاهك تعرف على الله في الرخاء أعرفك في الشدة إلى آخرة إنما أن الواحد يسأل سؤال هلامي يا رسول الله ماذا تقول في فيما لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل قال أسجعا كسجع الكهان لا تسأل بهذه الطريقة ولا تسأل أبدا عن شيء لا ينفيدك ولا يمكن أن تجعل منه قضية عملية في حياتك سيدنا عمر بن الخطاب وانا احب سيدنا عمر حب الجمن وقصص دائما تستدعى عندي كاما حاضرة وشاقصة امامي دائما نتعامل مع القرآن قرأ سونة عبس وتولى واصر الى قولي تعالى وفاكهة مؤبة قال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الاب ثم قال ان هذا لهو التكلف يا ابن ام عمر ماذا لو لم تعرف ما الاب يقال حطي ايده على رأسه كده وقال يعني يعني ايه بعمر يعني ما صحش تسأل في حاجة ما لاش ماذا لو لو اتبعنا الاب الفاكهة طعام الانسي والاب طعام المواشي اذا اطلع من هذا الموضوع كله وخليك في جانب عملي وهو شكر الله عز وجل على نعمة الطعام وادراء قدرة الله من اول ان صببنا الماء صبه ثم شققنا الارض شقه فانبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتوناً ونخلا وحدائق غلبه لغايه هنا لازم تعرف ان الجنان ثرى وتاتي تثرا من الله تبارك وتعالى ده اللي بيخلينا فعلا محتاجين نقول كل واحد فينا لازم يشوف هو ماهر في ايه ويبدا يشتغل يتعلم ما يفيده في حياته الدنيا والاخره مع أنا مثلا بعض المرات لما نيجي نشوف بعض الإخوة اللي بيبحثوا في القراءات الشاذة جدا ويقف أمامها طويلا ويعمل منها أبحاث عريضة أنا أقول يكفي أن تعرف هذه الأشياء حتى يعرف الشاذة من القراءة المتوترة قراءات السبعة لكن أننا نمع في شيء ليس تحته عمل كل شيء يتاخذ بحسبه كل شيء يتاخذ بما يقتضيه المقاب إنما الحقيقة أنا أربأ بنفس بإخواني بأخواتي إنك تنشغل في حياتك كلها بأمر ليس تحته عمل. لأن هذا لغو والله تعالى يقول في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاطهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون كل شيء لا يفيدك في دنياك ولا في آخرتك اتركه وراء ظهرك وتعلم ما يفيدك في دنياك وفي آخرتك ستجد في القرآن كثيرا من النصوص في السنة كثيرا من النصوص أيضا في تاريخ علمائنا في كتب التفاسير كتب الفقه في وقعنا المعاصر ما يفيدك ما تحتاج إليه بالفعل سينفع أمتك سينفع عالمنا المعاصر هذا ما نرجوه أن نستفيده دائما أبدا قبل أن تسأل أستاذك شيخك قبل أن تسأل أباك قبل أن تسأل أي واحد اسأل نفسك هل من وراء ذلك عمل فإن كان فاسأل وإلا فإن الله تعالى يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم لا تسألوا عن أشياء لا تفيدكم في حياتكم أبدا أسأل الله أن يوفقنا وإياكم المحب ويرضى جزاكم الله خيرا وشكل الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله